صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين لَهُمْ لَهُمُ الْمَصْرُورُ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُون فَتَوَلَّىٰ أَنفُهُمْ فَمَا فَتَوَلَّىٰ أَنفُهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ وَأَبْصَرَهُمْ فسوف افَبِعَذَابِنَا يَسْتَأْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ وَبَصَرٌ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ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 صراط الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين إن المتقين في ظلال وعيون فَتَوَاكِ هِمَّ مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للمكذبين.